أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا